الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس وهدانا لمعالم دينه الذي ليس به التباس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله سيد الناس صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا إخوتي وأخواتي في العقيدة كم نحن في حاجة في هذه الأيام إلى أن تتنزل علينا الرحمات وأن تحفنا ملائكة رب الأرض والسماوات وأن من قبل فاطر البريات لأننا نعيش عصرا قد كثرت فيه الشهوات وطغت فيه النزوات وأعرض أكثر الناس عن طاعة عالم الخفيات تبارك وتعالى مما سبب قسوة في القلوب وجفاء في النفوس وجمودا في العيون وإعراضا عجيبا وغريبا وليس الكلام هنا عن أهل الكفر والشرك بل عن أهل الإسلام وعن أمة القرآن وإن من أعظم ما يسبب تنزل الرحمات على العباد وأعظم الأمور التي تجعل رب العباد يذكرهم عنده في منأ عظيم الحضور, مثل الحضور في مثل هذه الدروس وشهود مثل هذه المحاضرات الطيبة القيمة التي يتلى فيها كتاب الله تعالى ويدرس فيها القرآن فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله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 ويذكرهم الله تعالى في ملأ خير من هذا الملأ بمنه وكرمه إنه جواد كريم ثم تعالى بنا لنواصل مسيرتنا الطيبة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا عز وجل ومع اللقاء الثامن عشر من سلسلة دروس وعبر من قصار السور وبعد أن تكلمنا في المرة الماضية عن حديث الرقائق ومحتوته سورة الزلزلة من زلزلة للقلوب وزعزعة للنفوس سوف نعيش وإياكم هذه الليلة مع سورة أخرى كريمة من هذه السور إنها سورة تحذر كل من استنكف عن دين الله والسكبر عن شريعة الله إنها سورة قسمت العبادة إلى فريقين إنها سورة قسمت العبادة إلى فريقين وصنفتهم إلى صنفين مشركين وحنفاء وأشقياء وسعداء وخاسرين ورابحين إنها سورة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأها على بعض أصحابه بالذات تثبيتا لإيمانه ولإسلامه إنها سورة تطالب القلوب بأن تكون مخلصة لله دينة وتدعو النفوس إلى اتباع دين القيمة وتأمر الناس بأن يكونوا لأوامر الله عز وجل متبعين مزعنين. وأن تكون أفئدتهم لينة غير قاسية إنها سورة مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة النبوية الهجرة النبوية إنها سورة البينة ماذا قلت؟ نزلت بعد الهجرة النبوية إنها سورة البينة وتسمى أيضا بسورة البرية وسورة لم يكن وسورة المنفكين جاء في صحيح مسلم أن أبي بن كعب رضي الله عنه اختلف مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في بعض الآيات في بعض آيات القرآن فسمع من ابن مسعود بعض الآيات على غير ما أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي فانطلق أبي يرفع القضية إلى الحبيب المصطفى فدعاهما جميعا ثم استقرأهما ثم قال لكل واحد منهما قد أصبت قد أصبت يقول أبي فأخذني من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره يقول أبي فغمرني العرق وكأنما تجدني, تجدني أنظر إلى الله عز وجل فرقا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني وأمرني أن أقرأ القرآن على أمتي على حرف فقال أبي أسأل الله مغفرته ومعافاته ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتى جبريل فأمرني أن أقرأ القرآن على أمتي على حرفين إلى أن قال على سبعة فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أبين تثبيتا له وتذكيرا له لا تعليما وفي رواية أصرح من هذه فالصحيحين عن أنس بن مالك قال جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبي بن كعب فقال إن الله تعالى يأمرني أن أقرأ عليك بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة فقال أبي وقد سماني ربي أو قد سماني وذكرني قال نعم فبكى أبي رضي الله عنه فيالها من فضيلة ويا لها منقبة من من palmitting لابيت رضي الله عنه وارضاه قلت انها سورة مدنية ويتميز القرآن المدني بمميزات عن القرآن المكي والكل من عند الله فالقرآن المدني يتميز بالكلام عن الاحكام اكثر من القرآن المكي القرآن المدني يتميز بالكلام عن بقية الملل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 لأن الكثير من الناس قد ظل بسبب هذه السورة لا أقول من عامة الناس بل, بل, بل من قبل بعض أو من بعض المنتسبين إلى العلم هنا ذكر الله جل وعلا في صدر هذه السورة, في صدر هذه السورة الكفار لم يكن الذين كفروا ثم جاءت من بعدها التي قال فيها بعض العلماء أنها مبينة للجنس وهذا يدل كما قال الشنقيطي على أن وصف الكفر يشمل الفريقين أهل الكتاب والمشركين هذا أولا ثانيا أن هذه السورة وهذه البداية ميزت وفرقت بين أهل الكتاب والمشركين ولذلك اتفق أهل التفسير على أن اهل الكتاب في القرآن هم اليهود والنصارى والمشركين هم عباده الاوثان والاصنام فاهل الكتاب ليس هم المشركين في القران والمشركون ليس هم أهل الكتاب وان كان الكل يشمله لفظ الكفر والشرك فإذا قرات في كتاب الله تعالى لفظ المشركين فاعلم أنه يتناول عبدة الاصنام والاوثان دون اهل الكتاب وإذا قرأت في كتاب الله تعالى لفظ أهل الكتاب فاعلم أنه يشمل اليهود والنصارى دون المشركين الوثنيين وإن كان الكل كفارا وإن كان الكل فجارا وإن كان الكل مشركين فلا بد أن نميز بين الفريقين وإياك إياك أن تقف على قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين حتى لا يتوهم متواهم أنهم ليسوا من الكفار وليسوا من المشركين لأن السورة والآية جملة منفية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين حتى لا تتوهم أن الذين كفروا ليسهم هم المشركين ولا, ولا هم من أهل الكتاب ولذلك لا تقف على كلمة المشركين وعليك أن تقف على كلمة منفكين إن ضاق نفسك أو أن تكمل الآية مرة واحدة فتقول بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ثم تعيد منفكين حتى تأتيهم البيينة أو أن تكمل الآية مرة واحدة ولا تقف على كلمة المشركين حتى تتجنب هذا المحذور لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين إذن المشركون هم عبدة الأوثان والأصنام وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وكل الفريقين يشملهما وصف الكفر والشرك وقوله تعالى منفكين منفكين قال مجاهد رحمه الله وهو امام المفسرين وقتادة ايضا اي منتهين اي منتهين عن كفرهم حتى تقوم عليهم الحجة والمعنى لهذه الآية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين أي لم يكن عبدة الأوثان والأصنام واليهود والنصارى منتهين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة, حتى تأتيهم البينة فهم لا زالوا يخوضون في كفرهم وفي شركهم لا زالوا في جاهلية عمياء لا زالوا يتخبطون خبط عشواء لا زالوا في مرية من أمرهم لا زالوا يحبذون الكفر على الإيمان ويحبذون الظلام على النور ويحبذون الشرك على التوحيد لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكونوا منتهين عن هذا الكفر الذي هم فيه وعن هذا الشرك الذي يتخبطون فيه حتى تأتيهم البينة حتى تقوم عليهم الحجة وتأتيهم الحجة الدامغة وتقوم عليهم الحجة البالغة ويقوم عليهم البرهان القاطع والدليل الساطع الذي لا مرية فيه ولا غبش فيه واختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى معناً آخر لهذه الآية الكريمة لأن قوله تعالى منفكين من الفك وهو الحل ومنه يسمى فك الكتاب وفك الخلخال بل اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معناً آخر لهذه الآية وقال إن قوله تعالى منفكين أي متركين يعني لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين متركين يعني أن الله سيتركهم هكذا هملاً يفعلون ما شاءوا وما يشتهون وما يهوون دون أن يأتيهم رسول ودون أن يؤمر ودون أن ينهوا كما في قوله تعالى احسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفه من, من مني يمن لا يترك الانسان سدى هذا مستحيل البت فلا بد ان يؤمر وان ينهى فكذلك معنى هذه الايه لأن شيخ الإسلام قال إن الله ما قال مفكوكين قال منفكين والمعنى على رأيه أي متركين وهذا المعنى اختاره الشمقطي رحمه الله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكونوا منتهين مرتدعين عن كفرهم والمعنى الثاني لم يكون ماذا لم يكونوا متركين دون أن يرسل إليهم رسول يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر يدعوهم إلى التوحيد يحرم عليهم الشرك والخبائث إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي وكل المعنيين صحيح وهذا من بلاغة القرآن أما المعنى الأول فإنه اختيار مجاهد وقتادة والحافظ بن كثير وشيخ المفسرين الإمام بن جرير وأما المعنى الثاني فهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والإمام الشنقيطي وكل المعنيين صحيح لأن هذا من بلاغة القرآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ فالقرء في اللغة العربية يعنى به شيئان إما الحيض وإما الطهر فهنا لا بد من مرجح لا بد بعض العلماء من قال ثلاثة قرؤ يعني ثلاثة حياظ تتربص المطلقة وبعضهم من قال ثلاثة أطهار والمدة ليست سواء تختلف اختلافا كبيرا فحينئذ علينا أن نعود أولا إلى السنة الصحيحة أو إلى القرآن لأن القرآن يفسر القرآن الدرجة الثانية إذا لم نجد ذلك في كتاب الله علينا أن نعود إلى السنة الصحيحة لأنه كثير من الآيات قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم نجد لا في الكتاب العزيزي ولا في السنة الصحيحة فما علينا إلا أن ننظر في أقوال الصحابة المعروفين والمشهود لهم بالعلم وتأويل القرآن كابن عباس وابن مسعود وأبين وغيرهما أو غيرهم فلم نجد لا هذا ولا هذا ولا ذاك فحينئذ نعود إلى أقوال التابعي كمجاهد وقتاده وعكرمه وطاوس وعطاء والضحاك وغير هؤلاء من الأئمة وهم تلاميذ الصحابة بعضهم تلميذ بن مسعود وبعضهم تلميذ بن عباس كسعيد بن جبير وغيرهم فإن نجد في هذه الأمور الأربعة نعود إلى المعنى العربي وإلى قواميس اللغة لأن القرآن نزل باللسان العربي وإنه لا تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فهذه خمسة أمور وخمسة قواعد لا بد من أن تراعى في شرح كتاب الله وفهمه ولا يمكن أن تفهم القرآن إذا قرأت التفسير خاصة إذا كنت فقيرا في اللغة العربية والتفسير علم يؤخذ عن الرجال لا يؤخذ عن الكتب إذن الآية الوحيدة قد يكون لها أكثر, أكثر من معنى فإما أن يكون التنوع على سبيل التضاد وحينئذ بد من الترجيح لابد أن يكون أحد التفسيرين أرجح من الآخر أو أن يكون على سبيل التنوع يعني كل المعنيين صحيح فحينئذ نحمل الآية على المعنين جميعا وهذا يدلك على ثراء كتاب الله تبارك وتعالى إذن يكون المعنى لهذه الآية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة أي لم يكن الوثنيون وعبدة الأصنام واليهود والنصارى منتهين مرتدعين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة وتقوم عليهم الحجة وسوف نبين ما هي هذه البينة وتفسيرها لأن الله فسرها بعد ذلك أو أن يكون المعنى لم يكن هؤلاء متركين يتركهم ربهم هملا لأن الله ما خلق الخلق عبثا ولا هملا حاش لله عز وجل لوردنا أن نتخذ لهوة لاتخذناه من لدن إن كنا فاعلين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثة وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلة ذلك ظن الذين كفروا فويلوا الذين كفروا من النار لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة قال الحافظ بن كثير البينة هنا هي القرآن وهنا الأسلوب أسلوب إجمال وقد يأتي في القرآن هذا الأسلوب يأتي أسلوب الإجمال ثم بعد ذلك يفصل ربنا عز وجل فكثير من الآيات يفسرها ما بعدها وكثير من الكلمات يفسرها ما بعدها مثاله والأرض بعد ذلك دحاها لو قال قال الممان دحاها اقرأ ما بعدها اخرج منها ماءها ومرعاها فدحوا الأرض اخراج الماء والمرعاة الطارق ما الطارق النجم الثاقف يذقب الجن والشياطي هذه الآية حتى تأتيهم البينة ما هي هذه البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة إنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي وصف بالبينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة هذه البينة الظاهرة والحجة الدامغة النبي العربي الهاشمي القراشي المعصوم من الزيغ والضلال الملزه عن الكذب جاء بهذه البينة وهو هو البينة التي قامت على الوثنيين المشركين وعلى أهل الكتاب الكافرين رسول من الله يتلو صحفا مطهرة يتلو هذه الصخف المطهرة من كل رجس المطهرة من كل نجس الخالية من التحييف المنزهة عن التبديل والتغيير التي حوت كل منهج إصلاحي حوت سعادة البشر في الدنيا والآخرة يتلو صخفا مطهرة مطهرة من مالا. مطهرة من الزيغ والضلال مطهرة من الكذب ومن النفاق مطهرة, مطهرة من المداهنة بل هي كتب وصحف في غاية ما تكون من الوضوح يأتلو صحفا مطهرة فإن قال قائل أليس الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب وبالمناسبة العلمانيون العرب ككثير من الصحفيين الذين طمس على عقولهم لأنهم نهلوا من زخم أهل الكفر بدراستهم في كليات أهل الكفر أو المستشرقون الحاقدون كلا الفريقين إذا أرادوا أن يتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم يتكلمون عن لاعب كرة والعياذ بالله يتكلمون عن أعظم شخصية فمن جملة الأمور التي يذكرونها يقولون محمد أمي أمي وهو أعلم منك ومن أبيك وأعلم من أسيادك الذين علموك أمي كان أمياً فيذكرون هذا على سبيل التنقص من من؟ من, من من من محمد بن عبد الله من أكرم الخلق على الله عز وجل فإذا قلنا أمي أنا في الحقيقة أود أن انتحرز من هذه من هذا اللقب وهذا الوصف نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب لكنه أعلم الخلق بالله أعلم الخلق بالله عز وجل العلوم كلها قد نزل عليه في القرآن منها حتى قال أبو ذر والله ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لنا طائرا يقلب جناحيه في الهواء إلا علمنا منه علما متى قال ذلك قال له ذلك يوم قال له أحد من المشركين علمكم نبيكم حتى الخراء قال علمنا حتى كيف نخرأ وكيف نبو هذا احتاج علم. احتجل أدب وإلى سنن ولذلك العلماء في كتب الفقه بوابوا بابا باب قضاء الحاجة وجاءوا بالأحاديث والآثار حتى هذا احتجل آداء فإذا لم يكن الإنسان آداب قضاء الحاجة دل على جهله فيها بل حتى في مجال الطب النبي صلى الله عليه وسلم له باع كبير في مجال الطب حتى أن عائشة رضي الله عنها شهد لها بهذا العلم في مناقبها فلما سألوها قالت كانت كان الأعراب إذا أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءه إنسان موعوق يشتكي كنت أسمع منه صلى الله عليه وسلم ما يصف لهم من بعض الأمور التي يشربونها فكنت أحفظ عنه فنفعت الأمة حتى من هذه الناحية من ناحية الطب فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب معجزة من الله وعدم القراءة والكتابة ليس دليلا على أنه نقص في العلم فها هو عالم من العلماء اليوم من علمائنا الكبار في هيئة كبار العلماء وقد علق له هذا الوسام ولا يقرأ حرفا ولا يكتب حرفا فليس دليلا على الجهل نقول نعم القراءة والكتابة أفضل وقد رغب فيها الله عز وجل ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه بأبيه وأمي كان لا يقرأ ولا يكتب حتى يكون معجزة وآية وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون يعني لو كنت تقرأ أو تكتب لقالوا إنه كتبه بيديه وما علمناه الشعر وما ينبغي له حتى الشعر ما كان ينطق بالشعر ما علمنا قومه شعراء لإقامة الحجة على هؤلاء فقوله تعالى رسول من الله هذه البينة لا تدهش رسول من الله يتلو صحف مطهرة يتلو صحفا والصحف لم تكن بين يديه إذن ما هو المعنى يتلو صحفا مطهرة وهو لم يكن قارئا ولا كاتبا نقول يتلو مضمونها مضمون هذه الصحف وهذا أسلوب عربي قد يأتي لنا إنسان عالم أو طالب علم أو محدث ويكون أعمى لا يرى ولا يبصر وهو يحفظ الكتب الستة فيقال عندنا درس عند الشيخ الفلاني ليقرأ علينا البخاري هو ما عند البخاري بين يديه لكن هنا في الكمبيوتر قد يقال يقرأ القرآن هل معنى يقرأ القرآن أنه يقرأ من المصحف لا يأتلو صحفا مطهرة أي يطلو مضمونة وما تضمنت هذه الصحف لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفقين حتى تأتيهم البينة رسول من الله رسول من عند الله عز وجل بعثه الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهو الذي جاء بالحجة البالغة والحكمة اللامتناهية إنه رسول المحجة والذي أقام الله عز وجل به الحجة على الخلق رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وقد علمتم معنى مطهرة من أي شيء مطهرة من الزيادة والنقصان من الزيغ والضلال مطهرة من الأنجاس المعنوية مطهرة من كل ما أصيبت به الكتب السماوية السابقة يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة أي هذه الصحف المطهرة تضمنت كتبا قيمة فيها كتب قيمة يرى الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أن المعنى هنا فيها كتب قيمة يعني فيها أحكام قيمة واستدل بقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم واستدل بقوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولكن الشنقطية رحمه الله خالف الإمام القرطبي وقال بل إن الآية على ظاهرها لأن القرآن أخبر وأثبت أنه يحتوي بعض ما في الكتب المسابقة التي كانت قيمة في حقيقة الأمر كما قال ربنا ومولانا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وكما في قوله جل شأنه نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل وكما في قوله جل وعلا وكما في قوله تبارك وتعالى إن هذا لفي الصخف الأولى صخف إبراهيم وموسى فمحتواه القرآن من الآيات والأحكام قد جاء في القتب السابقة إلا أن الكتب السابقة قد عبث بها العابثون وحرفها المحرفون لكن الله تعالى صان هذا الكتاب فهو محفوظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يقول تعالى أيضا وهذا دليل على مرجحه الشنقيطي وهو يتكلم سبحانه عن التوراة وكتبن عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وهذا أيضا من أحكام الإسلام رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب, قيمة فيها كتب قيمة ولكن هذا القرآن هو أقوامها قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام فما من قيمة إلا يهدي القرآن إلى أقوامها وما من حسنة إلا يهدي القرآن إلى أحسنها وما من صلاح إلا يدعو القرآن إلى أصلحه فجميع الصلاح وجميع الخير في هذا القرآن وخاب وخسر من تنكبه ولذلك في الأثر أنه ما تركه من جبار إلا قسم الله ظهره فيها كتب قيمة بل ونفى ربنا عز وجل عن هذا الكتاب الإعوجاج وأثبت الاستقامة له في قوله تعالى في صدر سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يكن له عوجا نفى الإعوجاج عنه قيما قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه الآيات رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ثم قال عز وجل بعدها وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينا الكلام كان عن المشركين وكان عن أهل الكتاب لكن هنا خص أهل الكتاب بالتفرق لماذا؟ لأنهم الأولى بالتوبيخ لأنه جاءهم العلم أرسلت إليهم الرسل وجاءتهم الكتب وقامت عليهم حجج الله جل وعلا بل كان فريق منهم يستفتحون على الذين كفروا وهم أعداء الرسل وقتلت الأنبياء كانوا يستفتحون على المشركين كانوا يقولون للعرب إنه سيبعث مننا نبي كما بعث مننا بن موسى عليه السلام سيبعث نبي كانوا يستفتحون يفتخرون عليه. يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فظهرت العنصرية فيهم قالوا كيف يرسل عربي لاش ما يرسل من بني إسرائيل منا فالعنصرية قديمة عجيب أمرهم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة أي ما تفرق اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءتهم البينة إلا من بعد من بعد ما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما بعث فيهم كذبوه وعصوه واستكبروا عنه بل وحاربوه وأعلنوا عليه الحرب واستمروا في غيهم وظلالهم وإمعانهم في حربهم على الإسلام فتفرقوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم فريق آمن به وفريق كفر به بل إن التفرق موجود حتى بينهم في الحقيقة لمن أبصر وتماعا فاليهود مثلا يستهزئون من النصارى في غيبتهم فهم يكفرون بدين النصارى لأنهم يرمون مريم بالزنا ويرمون عيسى عليه السلام أنه لقيط والعياذ بالله وهذا في غيبتهم لا يصرحون به والنصارى مختلفون فيما بينهم في تعين عيسى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل الله إليه وكان الله عزيزا حكيما فالتفرق فيما بينهم أولا بين الطائفتين وفي كل طائفة تجد التفرق وهم جميعا متفرقون في النبي صلى الله عليه وسلم ومختلفون بين مكذب ومنكر مستكبر وبين من آمن منهم إلا القليل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وقد صرح الله عز وجل عن ذلك في آيات أخرى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهم استبشروا ببعثته فإن عيسى عليه السلام بشر ببعثته وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة التي نزلت على نبي الله موسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه, من بعد اسمه أحمد أحمد الخلق وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فذكر نبينا بوصفه لا باسمه وان كان من أسماه أحمد لكن ذكره بوصفه ليدلهم على أنه أحمد الخلق وأنه خاتم النبيين والمرسلين من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وكذلك بشرت التوراة ببعثته صلى الله عليه وسلم كما أن هذا أمر متواتر عندنا بشرت التوراة التي نزلت على نبي الله موسى بباثة محمد بن عبد الله حتى أنه يرى كثير من أهل العلم أنه ما من نبي أرسله الله تعالى إلا ذكر لأمته أنه سيبعث في آخر الزمان محمد عليه الصلاة والسلام فقامت الحجة على الخلق أجمعين فلما قامت الحجة وجاءت البيّنة ووافق الخبر الخبر والصفة, والصفة الموصوف والاسم المسمى كفروا واستكبروا ما أنهم يجدون صفاته في كتبهم يجدون صفاته وأهم ما يتميز به ولذلك قالت على اسم الذين آتينهم الكتاب يعرفونه يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الله أكبر يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لو أن إنسان عنده ابن اختلط في آلاف من الأطفال هل يختلط عليه ابنه؟ أبدا يميز ابنه من آلاف من الأطفال والأولاد هكذا يعرف هذه الطائفة من أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يعرفون أبناءهم لا يختلفون فيه ولكنهم كذبوا واستكبروا وجحدوا وعاندوا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينا فرغم قيام هذه الحجج الظاهرة وهذه الأدلة القاطعة ما آمنوا ما أنهم كما قال ربنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك الدين القيمة يعني ما أمر هؤلاء الذين أوتوا الكتاب من قبل أهل الإسلام الذين أوتوا التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أمروا أن يوحدوا الله عز وجل أمروا أن يفردوه بالعبادة دون غيره أمروا أن يستسلموا له أن يذعنوا لشرعه أن يأتمروا بأوامله أن ينتهوا عن محارمه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فالله عز وجل أوجب الإخلاص على جميع الأمم فإن أعظم ما أرسل الله تعالى به أنبياءه ورسله التوحيد الخالص وهذا هو عين الإخلاص قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهذه هي حقيقة التوحيد وهي معنى, لا وهي معنى لا إله إلا الله الكفر بجميع الآلهة المعبودة في هذه الدنيا ظلما وزورا من دون الله وإثبات الألوهية لله وحده لأنه الخالق المالك المدبر المستحق للعبادة دون غيره وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الدين عز وجل له لا لغيره لا يتدين بشر لبشر بل يتدين البشر لرب البشر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا جمعوا حنيف والحنيف قال العلماء الماءل عن الشرك إلى التوحيد المائل والمبتعد عن الشرك إلى التوحيد يعني ما أمروا إلا ليعبدوا الله وحده ويخلص الدين له وأن يميلوا عن الشرك وأن يبتعدوا عنه إلى التوحيد لأنه ما من نبي إلا أتى بالتوحيد فعيسى عليه السلام الذي يعبد اليوم من دون الله وهو بريء من هذه العبادة أتى بالتوحيد أتى بلا إله إلا الله قال وإذ قال عيسى بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ما قال عبدوني اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومال الظالمين من أنصار وقال قبله الكليم حينما سأله بن إسرائيل أن يجعل لهم آلهة كما للقوم الذين عكفوا على الأصنام واتخذوها آلهة من دون الله قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلهة وهو فضلكم على العالمين فما من رسول إلا دعي بهذا الأصل الأصيل فهو أساس الدين وقاعدة الملة الكبرى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وما امر الا ليعبد الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء مائلين عن الشرك مبتعدين عنه الى التوحيد الخالص لله الواحد الاحد حنفاء وقال تعالى مصرحا في ايه اخرى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فإن الاعتصام بالدين والالتفاف حول التوحيد الخالص هو حقيقة الدين كما قال الشنقيطي رحمه الله شرع لكم من الدين ما وص به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى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 أن نعبد إلا الله ولا نسلك به شيئا ولا أتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلموا حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أمروا أيضا أن يقيموا الصلاة فأين هي صلاتهم وأمروا أن يؤتوا الزكاة فأين هي زكواتهم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه وياتوا الزكاه وذلك دين القيمه أي هذا المشار اليه الذي هو توحيد العباده لله عز وجل والإخلاص فيها وعدم التفرق واقامه الصلاة وايتاء الزكاه هو دين القيمة وذلك دين القيمه وهنا انظر كيف قرن الله عز وجل بين الصلاة وبين الزك فدل ذلك على ان هاتين العبادتين ما من مله من الملل التي اوتيت الكتب الا امرت او الا امرت باقامه الصلاه وايتاء الزكاه فاقامه الصلاه عباده تصلح بها القلوب وتقام بها الاديان وايتاء الزكاه عباده تزكو بها النفوس وتصلح بها الأبدان فيواس الاغنياء بها الفقراء ويحصل بها التكافل الاجتماعي ويقوى بها تقوى بها رابطة وآصرة الأخوة الإيمانية بين المؤمنين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أي دين الملة المستقيمة الملة القيمة المستقيمة وانظروا إلى الوصف هنا أو إلى الصفة هنا فإن الصفة مؤنث والموصوف مذكر وكان المتبادر إلى الذهن أن يقال وذلك الدين القيم كما قال تعالى في براءه ذلك الدين القيم فلا تظلم فيهن أنفسكم وكما قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى, دين إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين ذلك الدين القيم ولكن أكثرهم لا يعلمون فلماذا أنثت هنا قال شيخ المفسرين الإمام بن جرير أن الصفة هنا لموصوف محذوف والتقدير ذلك دين الملة القيمة فالذي حذف الموصوف وذكرة الصفة وهذا أسلوب في القرآن أسلوب الحذف وهذه من البلاغة ومن أساليب البلاغة في كتاب الله عز وجل وذلك الدين القيمة أي دين الملة القيمة غير اليهودية والنصرانية فما أبلغ كتاب الله عز وجل وذلك دين القيمة فهو الدين القيم الملة المستقيمة الغير المعوجة القائمة على التوحيد الخالص لله التي تدعو إلى نبذ الشرك والكفر وعبادة غير الله الداية إلى الاستسلام لجميع أوامر الله وهذا هو الإسلام ولذلك عرف الإمام بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التميمي الإسلام بأنه الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والخلوص من الشرك والإذعان له بالطاعة هذا هو معنى الإسلام وهذه الأمور الثلاثة هو الدين الذي ما من رسول إلا أرسل به ثم بعد ذلك يقع الخلاف أو الفرق في بقية الفروع بين دين ودين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وأما موسى عليه السلام فقال لقومه وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين قالوا على الله توكلنا بل حتى السحرة الذين كانوا يعملون لصالح الطاغية تمنوا أن يموتوا على الإسلام يوم أن قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين بل حتى الطاغ يا فرعون الذي كان حربا على الإسلام ولا هم له إلا القضاء على الإسلام وعلى رسول الإسلام يومها وهو موسى حينما كان يضرق ويشهد تمنى أن يموت على الإسلام بعد ماذا؟ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين ها. الآن آه. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآيات وبعث السليمان بالإسلام حينما قالت بلقيس قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وبعث عيسى عليه السلام بالإسلام قال الحواريون آمنا نحن أنصار الله آمن بالله واشهد بأننا مسلمون وهذا الإسلام بالمعنى العام الذي يشمل التوحيد لله الخالص والخلوص من الشرك والإذعان له عز وجل بالطاعة بما أمر هذا هو الإسلام بالمعنى العام لكن الإسلام بالمعنى الخاص وهو الشريعة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن في بقية الأنبياء لكن كان شيء منها مثل الصلاة والزكاة كما سمعتم وما أمر إلا ليعبدوا الله واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن تولوا نعم فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله على وأمرت أن أكون من المسلمين عادت الآية ولله الحمد نحتاج إلى وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة ثم بعد ذلك جعلت هذه الصورة تفرق الناس إلى فريقين ويأتي الحكم من الله إياك أن تتهمني بالإرهاب والله لن أسامحك إياك أن تتهمني بالتعصب والله سأخذ من حسناتك يوم القيامة والله لن أسمح لك تسمعني مباشرة عن طريق الشريط إياك أن تتهمني بالتعصب فإنني أخذت العلم عن أهلي ولله الحمد ولا أقول ذلك إلا من باب التحدث بنعمة الله اسمع الآية الآن أنا قدمت هذه المقدمة توطيئة لما سأذكر الآية والسورة ستفصل الناس الآن تذكر وتحكم على كل فريق إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أنا قلت لكم مرة أن إماما كان يخطف والرجل كانت عنده غير على الدين فكان كلما قال كلمة وخشية من الجواسيس في المسجد قل ما هو أنا قلته وقال إذا عندك مشكل اذهب إليه صدق والله ما قلنا شيء كله كلام ربنا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم الحكم من من؟ من الله جل جلاله حكم على عبادة الأوسان وعلى أهل الكتاب جميعا بأنهم من أهل النار بل خالدين فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها هم في نار جهنم لكفرهم وشركهم أما الوسنيون فإنهم يعبدون الأوسان من دون الرحيم الرحمن. وأما أهل الكتابين فلأنهم كذبوا سيد ولد عدنان وكذبوا كذبوا وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهدي أمة الدعوة لأن الأمة نوعين إجابة ودعوة نحن أمة الإجابة والبقية كلهم أمة الدعوة لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهدي ولا نصرني ثم لم يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار انتهى إذا كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار ولو مات سجد لله لا ينفعه السجود حتى لو سجد لله مدم أنه كذب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله والقاعدة في هذا أن من كفر بنبي فقد كفر بالجميع كذبت قوم نوحن المرسلين جميع المرسلين مع أن نوحن هو الذي أرسليهم فقط إذن الذي قدمت توطيع لما سأذكر الحكم من الله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أين؟ في نار جهنم في نار جهنم سميت جهنم قالوا من الجهومة وهي الغلظة والشدة والعياذ بالله في نار جهنم خالدين فيها خالدين فيها أحقاب حقبا بعد حقب لا ينتهي لا خروج لهم خالدين فيها اسمع الآن الحكم أولئك هم شر البريئة وفي قراءة هم شر البريئة والمعنيان صحيحان والقراءتان صحيحتان البريئة من برأة من البرء والبرء هو الخلق ومنه سمي الله الباري يعني الخالق فالخلق مبرؤون يعني مخلوقون فالبرية والبريئة معناهما سواء أما البرية فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال للتسهيل وهي قراءة صحيح فقراءة حفص عن عاصب أولئك هم شر البريئة شر من خلق الله جل وعلا إذا البريه ما هي؟ البريه هي المخلوقات شر المخلوقات عند الله أهل الكتاب والذين أشركوا الوسنيون وأهل الكتابين لأن شر المخلوق عند الله الكافر الكافر عدو الله أشأم خلق الله جل وعلا أولئك هم شر البرية مهما على نسب أحدهم مهما على نسبه او كبر اسمه او قوي سلطانه او اتسعت ثروته او سطع نجمه فهو شر الخلائق واعلم ان من البرية الحيوانات والطيور لكن لا اشملهم هذا الوصف لا اشملهم فهؤلاء الحيوانات احسن منهم عند الله بحكم الله لا بحكمنا اسمع قال تعالى ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون آية أخرى قال تعالى في الأنفال في نفس السورة إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون والطيور والحيوانات لا يصفون بالشر لأنهم ليسوا من شر البرية فهم كائنات مسبحة مخلوقات ساجدة كائنات معظمة لربها تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الهدهد طائر صغير تعرفون الهدهد هدهد سليمان عليه الصلاة والسلام هذا له قصة يأتينا مع الأنبياء أمره عجيب هذا الطائر لما راح إلى سبأ إلى بلاد اليمن وجد بلقيس وقومها يسجدون للشمس من دون الله أنكر عليه سبحان الله قال كيف يسجدون للشمس مخلوق فعاد عاد إلى سليمان بالنبع بال العظيم والخبر اليقين أني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم اسمع الهدود الهدود يحكم حكمه صحيح سجله الله في القرآن ويعبدون نعم يسدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله أقل يا لها من كلمات هدو هدو الحصة تسبح تعترف بوحدة الله كل شيء يسبح بحمد الله جل وعلا هذه المخلوقات يوم القيامة يعني الحيوانات يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره والذي نفسي بيده لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد يوم القيامة, يوم القيامة حتى يقاد ويؤخذ للشات الجلحاء من الشات القرناء الجلحاء اللي ما عندها قرون التي نطحتها في الدنيا تاتي يوم القيامه تقول انطحيها تخرج لها قرون انطحيها الصفعة بالصفعة والتفلة بالتفلة واللكمة باللكمة والركله بالركلة ما يضيع شيء ثم بعد أن يقضي الله عز وجل بين البهائم وهذا ثابت في كتاب الله يقول الله عز وجل لها كوني ترابا دعنا من الخلاف الذي ذكره بعض أهل العلم من أن بعض الدواب تكون في الجنة كالمعزة والبعير أو ناقة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أمور ذكرت ولا دليل عليها في الحقيقة بعد أن يقضي الله عز وجل بينها يقول كوني تراب فتكوني تراب فحين يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا اذا ايهما احسن البهائم لهؤلاء له لانها تصير ترابا ما تذهب للنار خلاص انتهى امرها لا هؤلاء الى العذاب الاسرمدي نعوذ بالله نكمل الكلام عن هذه الصوره بعد الصلاه باذن الله عز وجل الحمد رب العالمين وصلي وسلم على ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وهكذا يحكم الرب تبارك وتعالى على كل من استنكف عن الإسلام واتباع دين محمد عليه الصلاة والسلام بأنه شر البرية فيقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية خالدون في النار ما أنهم عاشوا أياما قليلة خالدون في النار مع أن سنواتهم كانت قليلة سبحان الله العظيم عاش الواحد منهم العشرين أو الثلاثين أو الأربعين أو أقل من ذلك أو أكثر لكن مع الأسف لما مات على غير دين الله لما مات على غير التوحيد لما مات على غير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم استحق أن يخلد في النار وليس خلوده فيها ظلما له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 فكما قال جل وعلا وهو الصادق في قيله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولذلك استحقاقهم للخلود في النار بمقتضى عدل الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر الخليقة مع أنه قد حباهم الله عز وجل حباهم الله تبارك وتعالى بالحواس التي يدركون بها فجعل لهم عينين ولسانا وشفتين وهداهم, وهداهم النجدين وقيمت عليهم الحجج والبينات والآيات لكنهم استكبروا واستنكفوا فلم تقم هذه الجوارح بدورها كما قال تعالى أفأنت تهدي العمي أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ظلال مبين وقالت تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون فالعيون موجودة والآذان موجودة غير مفقودة لكنها لا تؤدي دورها الآذان لا تسمع إلا المحرمات لا تسمع إلا الفواحش تأبى استماع القرآن تأبى سماع الخطب والمواعظ تأبى سماع الحق لا تريد ولا تطرب إلا بسماع الباطل والآين أيضا موجودة وهي غير مفقودة ولكنها لا تنظر إلى الآيات البينات سواء كانت الكونية أو الشرعية فهي تتتبع كل عورة تتتبع كل زلة تتمتع وتتلذذ بالجري واللهث وراء العورات والسوآت لا تنظر إلى هذه الآيات البينات التي خلقها رب المخلوقات عز وجل أما القلوب فهي موجودة أيضا والعقول أيضا لكنها لا تفقه لا تفقه شيئا إنهم كالأنعام بل هم أظل أولئك هم الغافلون أولئك كالأنعام بل هم أظل أولئك هم الغافلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أظل سبيلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن على العبد في الحقيقة وأنا أنصحه من هؤلاء أن يفكر في عاقبته أن يفكر في هذا الحكم كيف حكم خالقه عليه بأنه شر البرية إن بقي على هذا الدين الباطل فإذا أراد الواحد منهم أن يكون خير البرية فليسلم لله وليذعي لمولاه وليقبل على هذا الدين العظيم أولئك هم شر البرية مهما ملكوا مهما كسبوا مهما سعوا فإنهم شر البرية إن ثم انظر إلى الفريق الثاني إلى فريق السعادة والحبور إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية هؤلاء هم صفوة الخلق وخيرة الناس الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا بالله الإيمان الصحيح آمنوا بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وعملوا الصالحات فأتبعوا القول العمل فصدقوا في قولهم بتحويل أقوالهم إلى واقع عملي وإلى مشهد منظور متحرك وترجم الأقوال والإيمان بالأعمال لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية هم خير الخليقة حتى ولو كان الواحد فقيرا حتى ولو كان الواحد وضيعة حتى ولو لم يكن شريفا ولو لم يكن غنيا ولو لم يكن قوية العبرة بالإيمان والعمل الصالح هكذا هو الميزان عند الله عز وجل إيمان أو كفر طاعة أو معصية صلاح أو طلاح بر تقي أو فاجر شقي لا ألقاب ولا قبائل ولا أوسمة ولا شهادات زائفة ولا مستويات فاضية لا قيمة لها بل العبرة بالإيمان والعمل الصالح هذه هي العبرة وهذا هو رأس المال الأساسي الذي يكون به, به العبد من خير الخليقة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ولقد استدل أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من أهل العلم بهذه الآية على أن المؤمنين خير من الملائكة وهذه مسألة خلافية قديمة بين السلف كما اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة مسألة تفضيل الملائكة على المؤمنين أو العكس كما ذكر ذلك الحافظ بن كثير عن الحافظ بن عساكر في تاريخه في ترجمة أمية بن عمر بن سعيد بن العاص أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله كان في مجلس الله بحضرة أمية بن عمر بن سعيد بن العاص فقال عمر بن عبد العزيز ما أحد أكرم على الله عز وجل من بني آدم المؤمنين فإنه أكرم من الملائكة ثم استدل بهذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية فسكت القوم فقال عراك بن مالك رحمه الله وهو من الأئمة أيضا قال بل الملائكة أفضل الملائكة أفضل من صالحي البشر ومن المؤمنين فإنهم رسل الله وخدمة داريه وهم الرسل إلى أنبيائه ورسله واستدل بقوله تعالى قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وكان عند عمر بن العبد العزيز رحمه الله الإمام محمد بن كعب القراضي مفسر قال ما تقول أنت يا أبا حمزة فقال الإمام محمد بن كعب رحمه الله قال إن الله عز وجل خلق ابن آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته يريد أن يدلل على أي شيء على أن ابن آدم أفضل من الملائكة إن كان من المؤمنين, إن كان من المؤمنين وإن كان من الصالحين وأسجد له ملائكته وجعل الله عز وجل من الملائكة من يزوره ولم يستدل بما استدل به عمر بن عبد العزيز بل استدل بهذه الأمور استدل بهذه الأمور إذن هذه مسألة خلافية بل حتى أثر عن بعض الصحابة ذلك كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو صحابي جليل قال والله ليس أحد أكرم على الله عز وجل من محمد صلى الله عليه وسلم فقال بعض الناس ولا جبريل ولا ميكايل قال يا هذا ولا جبريل ولا ميكايل ما جبريل وميكايل إلا خلق من خلق الله قد سخرهم الله عز وجل ووالله لا أحد أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم على ربه وهذا الأثر خرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي والألباني ولذلك ذكر صاحب الطحاوية شارح الطحاوية المسل بطولها وذكر الخلافة فيها فإن السلف اختلفوا أيهم أفضل صالح البشر من المؤمنين أم الملائكة اختلفوا في ذلك أما الرافضة الذين يسمون بالشيعة فإنهم قالوا إن جميع الأئمة خير من الملائك وكذلك قال بعض الأشعرية أن بعض الأنبياء خير من الملائكة وهذه المسألة مسألة مفاضلة الأنبياء على بعض الملائكة أيضا مختلف فيها سئل الإمام أبو حنيفة فتوقف فيها وذكر, وذكر الإمام السفاريني عن الإمام أحمد أنه سئل عن هذه المسألة فقال إن المؤمنين كل مؤمن أفضل من الملائكة يعني كل مؤمن صادق صالح أفضل من الملائكة ولكلا الفريقين أدلة أما الذين قالوا إن بني آدم من المؤمنين الصالحين أفضل من الملائكة تشهد له أدلة أولا أن الله عز وجل خلق آدم بيديه وخلق الملائكة بكلمته ثانيا أن الله تبارك وتعالى حينما خلق آدم أمر الملائكة أن تسجد له ولم يسجد آدم للملائكة فهذا دليل لكن بعض العلماء رد عليه وقال إن السجود الملائكة لآدم إنما هو سجود لله وآدم كان عبارة عن قبلة فقط لهم وهذا قول مردود يرده النص لماذا؟ لأن الله تعالى قال أسجد لآدم ما قال أسجد إلى آدم والتعظيم لا يكون للأحجار بل يكون لآدم صحيح أن السجود لله لكنه هو سجود لآدم باعتبار تشريفه وتكريمه فالسجود لآدم من قبل الملائكة كان طاعة لله وإذعانا من الله عز وجل ولذلك قال إبليس أنا خير منه خلقتني من ناري وخلقته من طين وأدرك إبليس أن السجود لمن؟ لآدم ليس آدم أنه كان مجرد قبلة فقط ثم إنه لم يؤثر أن آدم سجد للملائكة ولا بنوه بل ما أمر آدم وبنوه إلا أن يسجد لله رب العالمين فاسجد لله واعبد ثالثا ان الله عز وجل فضل ادم على الملائكه حتى قال ابليس قال ارايتك هذا الذي كرمت عليه ارايتك هذا الذي كرمت عليه فما سجدت الملائكه لابليس وسجدت لادم فدل ذلك على فضل ادم على الملائكه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 قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم ما غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وقد قالت تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فتبين بالعلم فضل آدم وذريته على الملائكة الدليل الخامس أن الله تعالى جعل آدم خليفة في هذه الأرض ولم يجعل الملائكة وقد غبطت الملائكة آدم وذريته على هذه الخلافة ومعلوم بداهة أن الخليفة غير من غير الخير من غير الخليفة ولذلك قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها والسؤال كما قال العلماء للاستفسار لا للاعتراض انتبه للاستفسار فقط قالوا كأنهم قالوا يا ربنا أتجعل فيها ما يفسد فيها لا سأل بالانكار لم تكن للملائكة لتنكر على ربها قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فغبطوهم على هذه الخلافة فدل ذلك على فضل بني آدم على من على الملائكة هذه أهم خ... هناك أيضا أمر آخر يدل على فضل بني آدم المؤمنين على الملائكة أن بني آدم وأن أولاد آدم أرباب الشهوات وهوى ولهم ميل بخلاف الملائكة وهذه أمور إذا جاءت في الإنسان فإنها تصده عن طاعة ربه فإذا جاهد نفسه عليها يكون مما لو لم يكن لهذا المخلوق هوا أو شهوة أو ما أشبه ذلك الأمر السابع أن ابن بني آدم من المؤمنين كلفوا بأمور أشق من الملائكة لأنهم كلفوا بالصلاة والصيام والقيام والدعوة وما أشبه ذلك من هذه الأمور ولا شك أن الأشق أفضل من الأيسر في التكليف فدل ذلك على أن المتلبس بهذا التكليف أفضل مما لو كان متلبساً من الأخف فصال عندنا كم؟ سبعة أمور الثامن قالوا أيضاً إن العلماء كانوا يسردون سيرة الصالحين من البشر بدون أن ينكر عليهم أحد والدعاة أيضا ولو كان في ذلك نكير لقالوا لا تكلم عن جبريل وعن ميكايل ما تكلم عن هؤلاء وهذا دليل على أي شيء على فضل ذرية بني آدم من المؤمنين أما الفريق الأول الثاني الذين قالوا إن الملائكة أفضل من بني آدم فاستدلوا أيضا بأدلة قالوا إن الله تعالى قال في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملائن ذكرته في ملائن خير منه هذا دليل وعندهم دليل آخر قالوا أيضا إن الله تعالى قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول لكم عندي خزائن الأرض ولا الله ولا أقول لكم إني ملك الدليل الثالث قالوا أن الملائكة لا تعصي الله فهم معصمون من المعصية فهم في عبادة دائمة والقول الوسط اختيار الإمام الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن الملائكة إن ابن آدم من المؤمنين الصالحين خير من الملائكة باعتبار كمال النهاية أي أن نهاية المؤمنين الصالحين من البشر خير من الملائكة لأن الله يدخلهم الجنة ولأنه يقربهم إليه ولأنه يتجلى لهم فتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم ولا شك أن هذه الأمور لا تنالها الملائكة بل يجعل الملائكة تدخل عليهم في الجنة للسلام عليهم وأما الملائكة فهم أفضل من صالح البشر باعتبار البداية لأنهم الآن قال في الرفيق الأعلى وفي السماوات في عبادة وفي غير فتور منزهون عن المعصية منزهون عن النغص وعن التعب فهم أفضل من بني آدم باعتبار البداية أما النهاية فهي لا شك أن للمؤمنين فضل على الملائكة قال ابن القيم وهذا القول هو الفصل هذا القول هو الفصل وهو الصواق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خير البرية ما هو جزاؤهم جزاؤهم بعد الحساب جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه يا له من فوز أيها الإخوة جعلني الله وإياكم من الفائزين جزاؤهم عند ربهم أي يوم القيامة جنات عدن يعني جنات إقامة لا تحولون عنها تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقية لهم فيها رزقهم بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقية جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدل جنات إقامة جنات بعضها فوق بعض درجات بعضها فوق بعض تجري من تحتها الأنهار أنهارها ليست مخدوثة مشقوقة كأنهار الدنيا بل هي على وجهها وعلى أرضها بدون أن تفيض تربة هذه الأنهار المسك الأذفر اللؤلؤ والمرجان الله أكبر ينغمس فيها أهل الجنة يسبحون فيها انهار من ماء غير آسف ومن لبن لم يتغير طعمه ومن خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفة ولهم فيها من كل الثمرات وزياد على ذلك ومغفرة من ربهم ومغفرة من ربهم في, في تلك الدار أيها الأحبام لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صحة بلا سقم خلود بلا موت سعادة بلا نغص أمن بلا خوف تمتع بالمآكل والمشارب كل ما يشتهي الإنسان وكل ما لا يخطر على بالك في هذه الحياة ثمار وأنهار زوجات حسان خيام وقصور ملك عظيم وراحة كبيرة وأعظم سعادة فيها النظر إلى وجه الله عز وجل التمتع بالنظر إلى وجه ربنا تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسن والزيادة هذا هو جزاء من؟ جزاء خير البرية من هم؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لا موت فيها ولا نوم فيها ولا خروج منها فمن دخلها فإنه لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه ولا يموت فيها ولا يفنى فيها بل سنوات وأوقات ولا حساب فيها في الأصل لا يرون فيها شمس ولا زمهريرا لا ليل فيها ولا نهار نسأل الله تعالى لم يمن علينا بمنه وكرمه جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا أعظم من الأول ولذلك قال الشنقيطي هذا من باب ذكر العام بعد الخاص لأنهم ما دخلوا إلى الجنة إلا برضوان الله عليهم رضي الله عنهم رضي عنهم في الدنيا والآخرة رضي عنهم فخلقهم مسلمين أو هداهم لهذا الإسلام رضي عنهم بأن شرح الله صدورهم للإيمان رضي عنهم بأن جعلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنهم بأن جعلهم من أمة القرآن رضي عنهم بأن وفقهم للقيام بالطاعات رضي عنهم في هذه الدنيا كما رضي عن الصحابة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي عنهم كما رضي عن الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسانا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم إنه والله للفوز العظيم أن يرضى الله عنك إنها الغاية الكبرى والهدف الأسمى أن يرضى عنا ربنا إن الرب إذا رضي عنك فلا حزن عليك لا حزن عليك سوف تكون غنياً ولو لم يكن لك مال تكون قويا ولو لم يكن لك صحة تكون ذا سلطان ولو لم يكن لك جاه إذا رضي عنك ربك تكون قويا ولو لم تكن لك عشرة لأن الرب قد رضي عنك فإذا رضي عنك ربك سخر لك كل شيء وفتح لك الأبواب ويسر لك السبل لأن الله قد رضي عنك فليسخط الناس جميعا إذا رضي عنك ربك ولذلك لا تأسل في هذه الدنيا إلا رضا ربك عنك ومن أرضى الله عز وجل بسخط, بسخط الناس رضي عنه ربه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الرب سخط عنه الرب عز وجل وأسخط عليه الناس رضي الله عنه يا لها من بشارة ولذلك إذا دخلوا الجنة سالهم هل تريدون شيئا ماذا نريد وقد أدخلتنا الجنة سبحانك تقدست أسماؤك وعلت صفاتك ماذا نريد وقد أدخلتنا الجنه وأنقذتنا من النار وبيضت وجوهنا ويمنت كتابنا ماذا نريد بعد هذا ثم يقول ولكن أحل عليكم رضواني فألا أسقط عليكم بعده أبدا ما في سخط الله أكبر نسأل الله أن يرضى عننا في هذه الدنيا قبل أن نلقاه رضي الله عنهم وهل دخلوا للجنة إلا برضاه ورضوانه رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي عنهم بأن حباهم هذه الأمور وفقهم إلى الإيمان وصالح الأعمال ختم لهم بخير رضي عنهم ورضوا عنه رضوا عنه بما أعطاهم من هذه الكرامات في أعالي الجنات رضوا عنه لكن لا بد أن يرضوا عنه في هذه الدنيا رضوا بهذا الإسلام رضوا بالإسلام دينا ورضوا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ورضوا بالقرآن كتابا ارجع إلى ربك وهي النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فإن كنت راضيا عن الله راضيا عن قدره راضيا عن أوامره مذعنا مطبقا فعلم أن الله سيرضى عنك بإذن الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه لمن هذا الثواب لمن هذا الفوز لمن هذه السعادة السرمدية التي لن قطع لها ذلك الإشارة للماضي للجنات التي تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا الإشارة للرضا من الطرفين من الله ومن عباده المؤمنين ذلك لمن خشي ربه الخشية قال الشنقيطي أعلى مراتب المراقبة الفرق بين الخشية والخوف أن الخشية الخوف من الله في غيبة الناس في السر هذه نفتقدها كثيرا أن يخاف الإنسان الله أمام الناس شيء طبيعي وشيء يسير ينزجر عن المحرمات فيكف بصره عن النساء حتى لا يراه المسلمون فيقولون أنه يتتبع النساء هذا يسير لكن أن تكف بصرك عن المحرم خاصة إذا دخلت إلى بيتك وخلوت بنفسك وأغلقت عنك الأب... عليك الأبواب والنوافذ أن تخشى الله عز وجل وأنت خافه أن تخاف بطسه وأن تراقبه حق المراقبة هذا هو الخشي ولذلك قال تعالى مستدل الشنقيط بقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم يخشون يخشون ما قال يخافون يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير من خشي ربه عز وجل كان لسانه ذاكرا وقلبه شاكرا وجسمه على البلاء صابرا من خشي ربه صبر على المحذور صبر عن المحذور وصبر على المقدور وصبر على فعل المأمور نسأل الله عز وجل أن يزقنا وإياكم خشيته بمنه وكرمه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي الله عز وجل وخشيته لا بد أن تظهر على هذه الجوارح ليس مجرد أن تذرف الدموع وأن تمسح الدموع على الخدود بعد ذلك ثم تمتخط وتخرج من المسجد وكأن شيئا لم تسمع أين الخشية؟ أين الخوف الخشية الحقيقية التي تورث التطبيق والعمل إذا سمعت وعرفت فلزل هذه الخشية احتوت هذه السورة على فوائد بلغية أولا التفصيل بعد الإجمال في قوله تعالى نعم حتى تأتيهم البينة هذا إجمال رسول, رسول من الله يتلو صحفا مطهرة هذا تفصيل وهذا من أسألاب البلاغة ويستفاد من هذه الصورة من الناحية البلاغية لاستعارة التصريحية في قوله تعالى يتلو صحفا مطهرة لأن مطهرة كأن كأنه قال مطهرة من جميع الأنجاس لأن كلمة مطهرة والطهرة تستعمل في الأصل للأمور الحسية وهذه استعارة ويستفاد من هذه السورة من الناحية البلاغية الطباق بين شر البرية وخير البرية ويستفاد من هذه الصورة المقابلة بين ذكر جزاء الكفار الفجار وجزاء المؤمنين الأبرار إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خيروا البرية جزاؤهم عند ربهم شنات عادنا تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي رب هذه تسمى المقابلة أن يذكر جزاء الكفار وأن يذكر جزاء المؤمنين الأبرار الفايدة الخامسة توافق الفواصل بينة قيمة برية برية وهذه من المحسنات البديعية. كما أن هذه الصورة اجتملت على فوائد عظيمة اولا فوائد هذه الصورة أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب لا زالوا غير منفكين ولا زالوا في ظلالهم سادرين مستمرين في غيهم وظلالهم غير معترفين بدين الله عز وجل إلا من رحم ربك وإلا من شاء الله عز وجل هدايتهم في قوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ويستفاد من هذه الآية أن الله كفر أهل الكتاب فأهل الكتاب إذا لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا في هذا الإسلام فهم كفار وتسميتهم بأهل الكتاب ليس على سبيل التكريم بل على سبيل التقريع واللوم كان يقول يا طالب العلم هكذا تفعل يا هذا الذي حفظت القرآن يا صاحب العلم يا صاحب الكتاب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق فنداءه سبحانه لأهل الكتاب ليس على سبيل تكريمهم والشهادة لهم بالإيمان كما نادى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يؤخذ هذا من قوله الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ويستفاد من هذه الآية لأنهم أيضا لم يكونوا متركين هذا على المعنى الثاني كما اختار شيخ الإسلام والشنقيطي لم يكونوا متركين دون أن يرسل إليهم رسول ونبي يدعوهم إلى الله الواحد الأحد ويستفاد من هذه الصورة أن الله تعالى جرت حكمته ومن سننه أنه لا بد أن يقيم الحجة على خلقه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا بد أن يقيم الحجة على الناس لأنه لم يخلقهم هملاء ولن يتركهم سداء من أين يأخذ؟ من المعنى الثاني منفكين أي متركين ويستفاد من هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو البينة الواضحة والحجة الدامغة على كافة الخلق ولذلك ختمت الرسالة به ويتفرع على هذه الفايدة أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي الخاتمة للنبوة والخاتمة للرسالة وهذا بالاتفاق لأن الله سماها البينة حتى تأتيهم البينة ويستفاد من هذه السورة تشريف النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه أضاف أضافه الله تعالى إلى نفس إضافة تشريف رسول من الله ويستفاد من هذه الآيات الكريمات أن الصحف وأن القرآن مطهر من كل رجس مطهر من كل زيغ وظلال وسوف يبقى مطهرا إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها بل إلى أن يرفعه الله إليه صحف مطهرة ويستفاد من هذه الآيات أن الله يثني دائما على كتابه وهذا فيه زيادة يقين ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هذه الصورة على أبي بن كعب الذي وقع في قلبي شيء من الشك حتى يثبت على إيمانه وإسلامه ويستفاد من هذه الآيات ومن هذه الصورة أن هذا القرآن يهدي للتيه أقوى لا شيء أقوى منه ولا شيء أعدل منه وأن الإسلام هذا هو الدين الذي يضمن صلاح الناس في الدنيا والآخرة فيها كتب قيمة ويستفاد من هذه الآيات أن أهل الكتاب تفرقوا رغم أنه جاءتهم البينات وجاءتهم رسلهم بالإسلام بالبينات أيضا وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فتفرقوا وتفرقهم دليل على أن الله أراد شقاءهم وأراد شقوتهم والعياذ بالله ويستفاد من هذه الآيات ذنب التفرق وأن الإنسان وأن المسلمين ينبغي أن يجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن التفرقة في الأصل لا ينبغي أن تكون في ديننا الله المستعان لأن التفرقة حصلت لمن حرفت كتبهم وكفروا بأنبيائهم ونحن ولله الحمد كتابنا محفوظ كتابنا واحد قبلتنا واحدة رسلنا واحد ربنا واحد الكتاب والسنة بين أيدينا وعلماؤنا بين أظهرنا فلماذا التفرق فعلى المسلمين أن يجتمعوا على دينهم أما الاختلاف في المسائل الفرعية فإنه سائغ وإنه جائز أما الأصول فإننا قد اتفقنا عليها فعلينا أن نجمع كلمتنا على الحق ويستفاد من هذه الآية أن الله تعالى أمر بالتوحيد جميع الناس وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأمر أيضا أهل الكتابين بالتوحيد الخالص ويستفاد من هذه الآية أيضا وهذه السورة, السورة أنه أمر أن الله تعالى أشاد بفضل الإخلاص مخلصين له الدين حنفاء أشاد بفضله وهو الأساس وهو شرط من شرطي صحة العمل ويستفاد من هذه الآيات أن هذه الآية وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويقيم رد. رد على من؟ على أولئك الذين يدعون دعوة كلها لا تخلوا من شك, شك وتشكيك الذين يدعون بتقارب الأديان وحوار الأديان هذه الآية ترد عليهم ترد عليهم يستدلون بالمتشابه من الآيات فيقولون يساوون بين الإسلام وبقية الديانات سبحان الله كيف نساوي بين دين التوحيد ودين الشركي ولذلك كان أمر الله عز وجل لنا إذا نادينا أهل الكتاب وجدلناهم بالتي أحسن أن ندعوهم إلى لا إله إلا الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن أن يكون أول ما يدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذه دعوة زائفة مزيفة يريدون تميع الإسلام بها بل تنصير الإسلام لأن هناك مشروع يراد اقامته هو تنصير الإسلام احذروا منه فالإسلام دين التوحيد لا يعادل ولا يساوى بأي دين هو الدين المهيمن على بقية الديانة فهو الدين عند الله إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وما يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ويستفاد من هذه السورة أهمية الصلاة والزكاة وأنه لا يكفي التوحيد والإيمان لا بد من أن يترجم هذا كله إلى الأعمال ومن ذلك الصلاة والزكاة فخصة من دون الشرائع الأخرى الإسلامية ويستفاد ولذلك أيها الأحباب لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل جب جب. إلى اليمن وأمره أن يدعوهم إلى التوحيد أعقب ذلك بقوله فإنهم أطاعوك لذلك إلى التوحيد فليكن, فليكن أول ما تدعوهم إلى الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة